Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha al-muzannil, qum illa qalila, nisfahu 111. وإن شئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 112. إن لك في النهار سبحا طويلا 113. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْ إِلمٌ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ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 فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الود انا شيفا السماء فطر به كان وعد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء يأخذ إلى ربي إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرعوا ما تيسر من القرآن علم أن وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرعوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنهم سيكون من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله